بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أنفنا من صان كتاب أنزل إليك بلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به المؤمنين اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تستبعوا من دونه أولياء أما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بعثنا بياتا أو قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسلن الذين إليهم المرسلين فَنَنَقَصْنَا عَن عَلِيِّينَ مِّنْهُمْ وَمَا كُنَّا غَاوِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ الَّذِينَ خسروا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم بالأرض وجعلنا لكم فيها معي شقلينا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة احسدوا لآدم ففجدوا إلا إبليس فتجذوا إِلَّا إبليس لم يكن من الساكلين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه وخلقتني من مال وخلقته من طين قال فاهفق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغين قال إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم فراظك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذاوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا أن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم لاملا جهنم منكم أجمعين. ويا أدم إشكون أن توزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما وناس خراب هذه الشجرة فذكنا من الظالمين.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 فلن ناداك الشجرة بدت لهما سواتهما وطبقا يصبان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أنهم لكما عن تلتم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسانا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري فوآتكم وزيشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتمنكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثوآثهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قلوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالبحشاء لا تقولون على الله ما لا تعلمون قلما قل ربي بالكفّص وأقيموا وجوهكم صمتا كُلّ مسجدٍ ودعوه ودعوه مخلّفين لا كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المشرفين قل من حرم زينه الله التي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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون <تصفيق> يا بني عذب ما يهدي رسل منكم يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحذلون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءوا رسلنا يتوفون من قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا بلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال الخلو في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت همة لعنة اختها فيها جميعا قال حتى اذا دارت فيها جميعا قال الصخر لهم ربنا لكن لا تعلمون وقالتوناهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فنوض العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء, السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلت الجمل في سم الخياض وكذلك نجزء المجرمين لهم من جهنم مهادا ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهادا ومن فوقهم غواش وكذلك مجزى الظالمين والذين آمنوا من الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أفهم الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في خلورهم من غل تجري من تحتهم الأمام وندعنا ما في صدورهم من غل فجريب تحتهم للنار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء أسرة ونود أن تلكم الجنة أورثوها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حصا فهل وجدتم ما وعد ربكم حصا قالوا نعم فأذن موزن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبضونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما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 أصحاب الأعراب رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ومن كنتم تستكبرون أها الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوب عليكم ولا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نزل قيوم به هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ونا أفيضوا علينا من الماء أو مما وزفت من الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوان ولعبان وغموتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسى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 يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحظ فهل لنا من شفعاء فيشبعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خحروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ان الخلق هو والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتزين ولا تسدوا في الارض بعد احلاحها وادعوا خوفه وطمعا ودعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يوصل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك, كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرق الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب على يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِنْ أَنْكَرْتُمْ فَقُلْ أَنَا لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا أذلنا معه في البُلُوك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميناً وإلى عدن خابه هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ما لكم إِنَّهُمْ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا فِي سَفَاهَةٍ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَرُهْبٌ وَكَمِنٌ كَاذِبِينَ قَالَ يَا لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ من رب الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وانكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجهتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما سعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وفع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسناء إن سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروه إني معكم من المنتظرين فعالجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر والذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإذا تم دعوهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فنجا أجسهم بينهم من ربكم هذه ناقة الله, الله لكم آية فذروا ما تأكل في أرض الله فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفون من امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسلهم من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اهتنا بما تعدنا اذْهَبُوا مُنْذِرِينَ فَتَفَسَّحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَقَالَ يَا قَوْمِ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِإِذْنِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَنْ تُحِبُّوا النَّاصِحِينَ لِقَوْمِهِ أتأتون بِهَا ما سبقكم بها من إِنَّكُمْ من العالمين شَهْوَةً لتأتون الرجال شهوة من دون النفاق بل أنتم قوم مسرفون بَلْ أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه قَوْمِهِ إِلَّا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأمطروا عليهم مطرا فانطر كيف كان وإلى مدينة أقاموا شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا, فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا, ولا تفسدوا في الأرض بعد إخلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط إن تعدون عن سبيل الله من آمن به, به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكسركم واذكروا إن كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المرشدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملو الذين استكبروا من قومه لنخرج يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو نتعودن في ملتنا قال ولو قد افترينا على الله كببا عدنا فيه التي كن بعد إذ نجال الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال المنه الذين كفروا من قومه إن سبعكم شعيبا إنكم اذا لخاسرون فأقلتهم وجفتهم أصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا مضر خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونفحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهل هذه البساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا فرمسنا باءنا الزراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى عليهم بركات من هو وسقى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فقمنه بما كانوا يقسمون أَفَأَمْنَ افا مكر الله افا امنوا الله فرأى من مكر الله الا القوم الخاسر اولم يهدل الذين يرثون الامر من بعد اهلهم ان لو نجوا فضلنا بذنوبهم ونكدا على ذنوبهم فهم لا يسمعون تلك القرانا قص عليك من انبائها ولقد جمتوا وزنهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا من أكثرهم من عهدهم وإن وجدنا أكثرهم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتها إلى فرعون وملئه فظلموا بها, بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد كنتكم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 فما لا تأمرون قالوا أرجه وأخام وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحل عليم وجاء السخرز في العون قالوا إننا لأجرا إن لأجر كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما قال ألق فلما ألق سحروا أعين الناس وشره وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحصن وضط ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك. لِي وَأَنْ كَيْفَ سَأُخْرِجُ زَاجِرِينَ قَالَ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِيهِ الْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَرَاكُمْ إِنَّ هَذَا مَكْرُهُمْ مَكَرْتُمْ بِالْمَدِينَةِ تُخْرِجُونَ مِنْهَا أهلها لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم أردنكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما لا أفرغ علينا صبرا وترفنا مسلمين وقال الملأ قوم فرعونا ذكر موسى وقومه ليشدوا في الأرض ويدركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيين سأمر قال سنقتل ونستحيي نساء أمره إنا فوقهم قامرون قال موتان قوم بالله وفروا إن النظر لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا من قبل أن عَادَ مَجْسَمًا قَالَ قَوْمُهُ مَنْ يُهْلِكُ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَوْمًا كَيْفَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا كان في العون بالسنين فإذا جاءتهم الحسرة قالوا لنا هذا وإنتصرهم شيئا يصيروا بموسى وما معه إلا إنما ضامرهم. الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأثنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والصمل والضفادع والزم آيات مبصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى لنا ربك قالوا يا موسى لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن نسجز لنؤمننك ونرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم فننضوه إذا هم ينكتون منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأغرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسراء بما صبروا ودمنا ما كان يصنع فرعون وقوبه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلى ما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهدون إنها مَرُمّاً مَّنْهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَحْمِلُونَ قَالَا غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا قَالَا غَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ ظَنًّا مِّنَ الْعَانِيَنِ وَإِذْ أَن مِنْ والعذاب يقتلون, يقتلون أبناءكم ويستحيون نجانكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثمرنا بعشر وأتمنى بعشرة فتميقت ربي أربعين ليلة وقال موسى لأحیها رونخله في قومي وأصلح وأصلح ولازَتَ سبع سبیل المُصِدِین وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِي قَاتِلَ وَكَلَمَهُ رَبُّهُ وَكَلَمَهُ رَبُّهُ وقال ربي أرني أنظر إليك قَالَ رَبِّ أرِلِيكَ انظُرْ قال قَالَ تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانهم فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعنه دكان فلما تجلّ ربه جعنه فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبدو إليك وأنا أول الضمينين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وحرم موسى صعيطاء فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقات وكلمه ربه قال ربي أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقروا مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعلا وزكا وقر موسى صعقا فلما اصاب قال سبحانك ثبت اليك توبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن صفايتك على الناس برسالتي وبكلامك فخذ ما أتيتك فخذ ما آتيتك من الشكرين. وكتبت لهم في الوحي كل شيء. وعظة ودفا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بها احسنوا يا السلام سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرجل يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء للأنخرة حبقت أعمالهم حبقت أعمالهم من يجزون إلى ما كانوا يعملون واستخلقوا مبوسى من بعده من حلمهم عجلا جفدا له صوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخلوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم أنظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا للكونا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى ثومه غربان أسفا قال بالسماء صلفتموني من بعده أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجرعوا إليه قال لهم إنه القوم استضعفوني وكاذوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربه في ولأخي وأدخلنا, وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين استخدوا العجلة فينالهم ربهم من ربهم وذلة في الحياة في الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما فكثر موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أَخَلَتُهُمْ الرَّجْفَةُ قال رب أُوْشَكَ أَهْلَكَهُمْ قَالَ رَبِّ أُوْشَكَ أَهْلَكَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَيَّاً أَتُهْلِكُنَا بِمَا فعل مِنَّا ان هي الا فتنتك تطن بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذاب سيصيب به من أشاء ورحمته وزعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمته وزعت كل شيء. فسأكسفها للذين, للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهامهم عن المنكر ويحيو لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعثروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي انزل هم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا ما إله إلا هو يحيي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وليه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسفا طوما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه, قومه أن اضرب بعصاك الحجر فان بجثت منه اثنتين عشرة عيما قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى طيبا فيما رزقناكم وما ولمنا ولكن كانوا أذوفهم يظلمون.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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقُرُونِ الَّتِي كَانَتْ حَامِرَةَ الْبَحْرِ يعدون يَعْدُونَ فِي السَّفِينَةِ عِدَّةً حִسابَهُمْ إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم المتعبون قوما الله مهلكهم أو عذبهم عنابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا نَسُوا مَا به بِهِ الذين ينهون الَّذِينَ السوء عَنِ السُّوءِ ظلموا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَإِنَّهُمْ مَا نَسُوا مَا الَّذِينَ عَنِ السُّوءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِمَا كَانُوا فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قربة خاصين وإذ تأذى ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسورهم سوء العذاب ان ربك لسلي عن عقاب وإنه لغفور رحيم وقد فِي في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبدوناهم بالحسنات والسيئات لعنهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفا ورثوا الكتاب يأخذون عرض مادا أدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأسهم عرض مثله ألم يؤخي عليه نتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إن الحص ودرشوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفما تعقنون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفما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 وَإِلَّا خَدَرَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ من ظهورهم لُرِيَتَهُمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَلَى هَذَا فِيلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أشرك أن وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلع لهم نبا الذي آتيناهم آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاضيين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه له أخلد إلى الأرض والسبع نواف ولكن له أخلد فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تترسه يلهس ذلك مثل ألقوا من الذين كذبوا بآياتنا فاقطص القصص فاقطص القصص لعنهم يتبكرون فمثل ينقوا من الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي تهديلام او فاونا موهدي ومن يظلم فؤلائه الخاسر ومن ولقد رنا لجحنا مكثوا من الجن واليام لهم قلوب لا يسمعون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَنَّهُمْ أَنْعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ كَأَنَّ أَنْعَامًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَا لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وفيه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرج من حيث لا يعلمون وأمري لهم وأملي لهم إن, له إن كيدي متين أولم يتبكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلى نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلأي حنيف بعده يؤمنون من يظلم الله فلا هادي له, له ويذرهم في طغيانهم يعملون يسأل لك عن ساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها بوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا الا إلا يسالونك يسألونك انك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو تزعل الغيب لسكترت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير إن لقوم يؤمنون هو الذي خلقتهم من نفسهم واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشانا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسلت الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا كَا فِيمَا آثَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ أي مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْطِيعُونَ لَهُم نَصْرًا وَلَا أم انغامن تدعوا من الهذال لن يتبعوكم سواء عليكم ادعوهم هم ان كنتم ثابتون الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صَادِقِينَ إما الذين تدعون من دون الله عباد الإنسانكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صَادِقِينَ ألهم أرجل يمشون بها أَمْ لهم أيدي يبطشون بها أم لهم عيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله إن ولي الله الذين انسلوا الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنبسهم ينصرون وإن تنعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يرصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعر بالله, بالله إنه سميع عليم إن الذين سقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مرصرون وإخوانهم يمدونهم بالغيث ولا يقصرون إن الذين سفروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصنعر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنقذوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ القرآن امعنوه واوصوا لعلكم ترحمون وانصبك في نفسك طمئنا وارع وخيف ودون الجهر من القون بالهدب والافوال ولا تكونوا من الغافلين وانصبك في نفسك طمئنا وارع وخيف ودون الجهر من القون بالهدب والافوال ستكون من الغافلين، إلا الذين يرضيكن عن عبادته ويسبحونه،, ويسبحونه وله يخشون.